قُل انَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً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 فَكَهُمْ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ولا يأتينهم باغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافر يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ما ان فاحيا به فاحيا به الاضام بعد موتها ليقولوا الله قل الحمد لله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 دَعْوَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم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 يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِالْقَائِرَةِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَأَنَّبُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا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 ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون وَلَمْ يَكُهُم شُرَكَ إِِنْ شفَعَ وَكَانوا وَكانُوا بِشُرَكَ إِهِمْ كَافِرين وَيَومَ تَقُمُ السَّاعةُ يَوْمَ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 وَاش وَحنَةُظهِرُون يخْرِرج الحَّ منِن الميتِ وَيُخْرجُ الْ المَيتَ منِ الحَي وَيُخْررجُ الْ المَيتَ منِن الحي وَيحر الأبَّ بَادَ مَوتِهَا وَوكذَِكَ تُخرجُ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ ثُمَّ يُعِيدُهُ هَشِيمًا وَفِيهِ يَمُوتُ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 هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ هل لَكُم مَّا مَلَكَتْ أييمَكُمْ شُركَ أَفِي مَا ررزَقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فيِيهِ سوَوَ أُ تَخَافونَهُم كَخفَتِكُمْ أَن كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِن أَضَلَّ اللَّهَ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ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 وَإذاَا مَسَّنَّ صَضُرْربُ دَعو رَبَّهُم مّ نِبِينَ إلَين ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَريقُم مِنهُم إِذَا فرَريقُ مِنْهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُون لِأكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُم فَتَمَتَّعوا فَسَوْوفَتَعَمُون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 اللههُ الذي خَلََكُمْ ثمُا رَزَقَكُمْ ثَُّ ثم يُميتُكُمْ ثمَُّ يُمتُكُمْ ثمَُّ يُحكُم هلَلْمِن شُركَِكُمْ م يَسْعََلُ مِن, من, من ذَلِكُمْ شَيْير صُببحَانَهُ وَتَعالَ عََّا يُشْركُون وَحَرَّ الفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آياتتِهِ أَ يُْرسِلَدْ فِيَا حَمُبَ الشّراتِ وَلَيُذيقَكُمْ وَلُذيقَكُمْ مِ الرَّحْمَةِ وَللتَجرِْيَ الْفُكُ بِأَمْرِهِ وَلتَبَتَغُم فَضلِهِ وَلعَكُمْ تَشْتُرون وَل قَدَ أَرْرسَلناامِن قَبَلِكَ رُرسُلًا إلَ قَوْمِهِم جاءوا بالبينات فانقمنا فانقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 وَهُو عَى كُمِّ شَيْ قَد وَل إِنْ أَرْسَل النارحَم فَرَأأَوْ مُسْفَرضَلَ غَلُّ لَظَلُّ مِن بَحْدِهِ يَكْفُرُون فَإِنكَ لا تُسممِعُ الْ المَوتَ وَلَا تُسمْمِعُ الصُ الدُّعَ أَإِذاَا وََّ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً امَ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشIBَهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُومُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يستخفنك الذين لا يوقيون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 وقالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة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 وَلا قدَد آتَنَا لُقُمانَانَ الْ الحَكْمَةَ أَِشْكر للِلل وَمَيْ يَشْكر فَإَِّ ماَا يَشْكرُ, يشكر لَِنفسْسِه وَمَنْ كَثََفَ إِ اللهَّه غَنِي حَمِد وَإِذْ قالَا لُقُمَانُ لِبَنِيه وَهُو لعِضُ يابُ نََّ ل ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالداك الي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا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 تَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور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 ألَْ تَرَوا أن اللهَّه سَخَرَ لَكُمََّا فيِي السمواتِ وَماَا فيِي الأْرضِ وَأَسببَغَ عَلَكُمْ نِعم وَسبَْغَ عَلَكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةَ وَبعطِنَ وَمِنََّا سِمَي يجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلدَا وَلهُ دَوْ وَلَا, ولا كِتَابٍنين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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَظُلَمٍ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَوَّاتِرَ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أَحْسَنَ كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين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 بنَا أَب صَبْنَا وَسَمِحْنَا فَْرجِحنَا نَععمل صَالِحًا إ مُوقنون وَلَ شِئنَا لآتَنَا كُل نَفْسه دهَا وَلَك وَ حَقّ القَوْلُ مِنّ لَ أَمْلَ ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا خِنْدٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ ربهم وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبّهم وَهُم لاَا يَسْتَكْبِرُون تتَجَافَ جُوبُهُم منِمَضاجِع يَدعونَ رَبَّهُم خَوْثَون وَطَمَعُ وَمَِّا رَزَقَنَاهُم وَمِن غَزَقَنَاهُم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 سَمَاءٌ هُمْ مِنَّا نَعْرُ كلَّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَيُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ به وَل نُذيقََّهُ مِنَ العذاَابِأَدَنَدونَُ العذاابِ الأأَكْبَرِ لَعََّهُم يرجعون وَمَنْ أْلَمُ مِن مَنْ ذُكِرَ بِآياتاتِ رَبِّهِ سَُّ أَعْرَضُ عَْهَا إِا مِنَ المُجرمِينَمُ تَقمون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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ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 هُنالَ كَذَبَتْ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلَ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ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 وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن فَإلَّذِي يُعَصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنصنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ وَالِدُونَ يَوْدُونَ أَنَّهُمْ بَادُونَ يَوْدُونَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَاضِ يَسْأَلُونَ عَنِ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ بِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كثيرا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْمِيعًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَانَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ صِياصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا فِيهِ قُتِلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا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 لَن نؤْمِتَنَّكُمْ وَأَسَرِّحَنَّكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظيما يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِنَّ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ على الله يسيرا